وتهي ولا تموتن <تصفيق> ولا تموتن الا وانتم مسلمون <تصفيق> <تصفيق> يا ايها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحده وخلق منها زوجها ووسع منهم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 هذه سنة ربانية مقررة في كتاب الله عز وجل لا تتخلف مع من أحد من البشر ولا تحاب أحدا فقد اختلف العلماء في تفسير قوله في كبد على قولين ذكرهما العلامة بن غثيمين رحم الله تعالى في تفسيره فقال قيل المراد بالكبد مكابدة الأشياء ومعاناتها وأن الإنسان يعاني المشقة في هذه الدنيا ما في أمور الدنيا ما في طلب الرزق ما في إصلاح الحرف وغير ذلك ما يعاني أيضا معانات معاناتا أشد مع نفسه وهذا كما في قوله تعالى لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة ومجاهدتها على طاعة الله نمجتنا في معاصيه وهذا الجهاد والذي هو, هو اشق من معاناه طلب الرزق لما سيما اذا اضطري الانسان ببيئه منحرفه وصار بينهم غريبا فانه سيجد المشقة في معاناة نفسه وفي معاناة الناس أيضا وذكر رحمه الله قولا ثانيا فقال أن الكبد وفذكر أن الكبد بمعنى الاستقامة يعني انه سبحانه وخالق الانسان على اكمل وجه في الخلق مستقيما يمشي على قدميه ولا يرفع راسه انه معتدلا وقال إن الآية من الممكن أن تشمل المعنى فهذا ولدي عليها عمة التفسير أن الكلمة أو الآية إذا احتملت معنايين نعم لا تعارض بينهما أن تحمل الآية وعليهما ولكن الإمام ابن جرير الطبري رحمه الله تعالى قد رجح تفسيره القول الأول وقال وأولى الأقوال في ذلك بالصواب بعد أن ذكر عدة أقوال قول قول من قال معنى ذلك أنه خلق يكابد الأمور نعم يكابد الأمور ويعالجها فقوله في كبد نعم في مشقة هو في شدة إنما قلنا ذلك أولى بالصواب نعم لأن ذلك هو المعروف في كلام العرب من معاني الكبد من سنب صحيحا قتاد أهلا منه قال وقد خلقنا الإنسان في كبد فين خلق في مشقة لا يلقى ابن آدم إلا مكابد أمر الدنيا والآخرة وأيضا أخرج عن الحسن ما ما قال في كبد ان الدنيا وشدايد الاخره و بل احوي المعنى عن المجاهد ما لهذا فإن الدنيا دار بلاء وليست دار مقامة وصرور هو الذي يعني يرمو أو تهفو نفسه إلى السعادة الدائمة في هذه الدنيا وفي يطلب محالا ولكن المؤمنة نوعود بالحياة الطيبة إن كانت حياته قائمة على طاعة الله وعلى ذكر الله ولكن هذه الحياة الطيبة لا تنافي المشقة والابتلاء فالعبرة في هذا أن يصل العبد إلى سلامة القلب وهو إلى إخلاص الدين لله فبهذا ترجى له الحياة الطيبة وترجى له السعادة في الآخرة مما يبين هذه الصنة قوله تعالى وإذ قلنا للملائكة تسجدوا لآدم فسجدوا إلا إبليس أبا فقلنا يا آدم إن هذا عدو لك ولزوجك فلا يخرجنكم من الجنة فتشقى فخرج آدم عليه السلام من الجنة وبين له وبين الله سبحانه أن هذا الخروج من الجنة بداية الشقاء لبني آدم وقد خص الرجل بهذا الشقاء عن المرأة أم لما يليه؟ فقد قال البغوي يعني تتعب وتنصب ويقول عيشك من كد يمينك بعراقي جمينك ولم يقل فتشقيا رجوعا به إلى آدم عليه السلام لم لأن تعبه أكثر إن الرجل هو الساعي هو الساعي على زوجته وقيل لأجل رؤوس الآية وقلت ويؤكد أن المقصود الرجل لأن الشرع جعل حق الرجل لمعلم رأته عظيما وجعل الرجال في درجة أعلى من النساء وللرجال عليهن درجة فهذا يبين الحكمة من هذه الصنة و كما بينا أن ظاهر هذه النصوص وأن المشقة تشمل والمؤمنين والكافرين ولا يستثنى أحد ما هذه السنة الربانية حتى الأنبياء والرسل كما تعلمون ماذا أصابهم من المعاناة في دعوتهم لأقوامهم ولكن الله سبحانه قد المؤمنين بخلاف ما توعد بالكافرين هذا الفارق لما الذي نبينه فيما يليه فكما قال الله عز وجل ولا تاهنوا في بطغاء القوم إن تكونوا تألمون إنهم كما تألمون وترجون من الله ما لا يرجون وكان الله عليما الحكيم وكما قال الله عز وجل إن ينصف مقرخ وقد نس القوم قرخ مثله وتلك الأيام مداولها بين الناس قد يشكل على هذا حديث أبي هريرة الذي أخرجه مسلم في صحيحه وفي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر فكيف يقال إن الكافر يعني يكابد المشقة وفي جنة فالجواب ما قاله النووي رحمه الله حيث قال في معنى الحديث معناه أن كل مؤمن مسجون ممنوع في الدنيا من الشهوات المخرمة والمكروهة مكلف بفعل الطاعات الشاقة فإذا مات استراح من هذا وانقلب إلى ما عد الله له من النعيم الدائم أنهما الراحة الخالصة أنهما الخالصة من النقصان أنهماما الكافر فإنما له من ذلك ما حصل في الدنيا نعم مع قلته وتكديره بالمنغصات فإذا مات وصار إلى العذاب الدائم وشقائل أبد ويشبه هذا هذا من قوله الحديث أنس بن مالك رضي الله عنه الذي أخرجه الإمام الإمام مسلم من حديث أنس النبي صلى الله عليه وسلم قال حفت الجنة بالمكاره وحفت النار بالشهوات وأخرجه البخاري ومسلم أيضا من نحوي الحديث حديث أبي وريرة ولفظه البخاري حجبت, حجبت الجنة بالمكاره وحجبت النار بالشهوات فهذه سنة أيضا ربانية الله جعل سبيل الجنة على المكاره التي تكرهها النفوس ولهذا نتألم العبد حين يجاهد نفسه عليه على هذه المكاره لما لن يحقق من طاعة الله التي تخالف هواه وقد يجد نمأ الراحة وإذا انتصر على هذا الهوى وإذا أنعم الله عليه نعم بالهداية إلى ضعط وبهذا وما تكون الحياة الطيبة وأنا وأما في الآخرة وما يبين الفارق الفارقة من بين المؤمن الذي عانى هذه المكابدة والمسقة وبين الكافر هذا نبينه فيما يلقى Ahem. <coughs> <coughs>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 المؤمن التقي والكافر الشقي في الآخرة بعد هذه المعاناة والمكابدة نعم المشقة في أمور الدنيا ومعما قد جاء من حديث أنس كما مسلم رحمه الله تعالى وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال يؤتى بأنعم أهل الدنيا من أهل النار فيصبق في النار صبغة ثم يقال له يا ابن آدم هل رأيت خيرا قد؟ هل رأيت نعيماً قط؟ وفيقول لا والله يا رب ما رأيت خيراً قط وما لا رأيت نعيماً قط ثم يؤتى بأشد الناس بؤساً في الدنيا نحن من أهل الجنة ثم يصبغ في الجنة صبغةً فيقال له هل رأيت بؤسا قط هل مر بك شدة قط فيقول والله يا رب ما رأيت بؤسا قط ولا مرت بشدة قط فهكذا يقول الكبد والتعب من نسبة لمؤمن في الآخر وكذا يأول حال الكافر الذي كان في ظاهر الأمر في جنة في الدنيا فهذا هو الفيصل بين والصريقين وكما أخرج البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن كعب عن أبيه أنا رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال بفل المؤمن كخامة الزرع تفيقها الريح مرة وتعدلها مرة ومثل المنافق كالأرزة كالأرزة لا تزال حتى يكون انجعافها مرة واحدة فهذا حال المؤمن من كخامة الزرع لو رأيت الزرع في مهب الريح ها. تميله الريح مرة وتعدله مرة ها. كذا المؤمن يكفأ بالبلاء أهلم أهلم كما أيضا في روايتي أبي هريرة فإذا أتتها الريح أي هذه الخامة تكفيها وإذا سكنت اعتدلت نعم وكذلك المؤمن يكفأ بالبلاء نعم وأما الكافر فينه كمثل الأرض كذلك المنافق والأرض نعم زرع أو شجر طويل قائم لا تميله الريح أو لا تفيئه الريح هكذا حتى إذا أراد الله أن يقسمه أو أن يقلعه إن قلع مرة واحدة. وهذا معنى قوله إن جعافها مرة واحدة أن هذا الأرض الذي وحده الأرض لم يكون انقلعه مرة واحدة وعكذا الكافر هو العزبالي والمنافق يعني إذا أخذه الله أخذه أخذ عزيز المقتدر فيكون له الشقاء الدائم في الآخرة يعني نسأل الله أن يعافينا من هذه الحالة وهذا يبين لنا ان الابتلاء للمؤمن يكون خيرا له اذا نص وتذكر وتاب وانه فاما كان البلاء سببا في الاصرار على الباطل من في التمادي في الغي ان يخشى على مثل هذا ان يلحق ان يلحق بالصنف الاخر اما يكون كابده ويلات الدنيا والاخره وان قوله عز وجل ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكة ونخشره يوما قيامة أعمى فكما قال ابن الجوزيك زاد المسير ومختلف العلماء في قوله معيشة الضنكة نعم على أقوال ثلاثة أحدها أن المقصود القبر وإن معيشة الضنك في عذاب القبر والثاني الدنيا والثالث جهنم و قد رجح أبو جعفر ابن الطبري القول لي الأول وهذا هو ليه المتعين الذي دل عليه الدليل أنه قد أتى حديث في هذا أخرجه ابن حبان وقد بينا ابن حبان في صحيحه في قولي في التبويب ذكر الخبر المضحض قول من أنكر عذاب القبر من فأخرج عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال في قوله جل وعلا إن لهم عيشة الضنك قال عذاب القبر فهذا يبين أيضا مآل الكافر والمنافق في القبر أنه له معيشة أنه له معيشة الضنك يحيى حياه ضنك في القبر وهذا ايضا من الشك له نصيب منه في الدنيا وان المؤمن مهما عانى من الابتلاءات او من المشقه فان معيشته, فإن معيشته لا تكون ضنكا لا في الدنيا ولا في القبر و فإن الذي يريد السعادة الدائمة ويسعى إلى مرضات الله على أن يصبر على مكابدة أمور الدنيا وعلى مجاهدة النفس وعلى مجاهدة الناس الذين قلى أن تجد فيهم من يعينك على أمر الآخرة ولهذا صدق الله عز وجل خينما قال وإن تتأكثر من في الأرض يظلوك عن سبيل الله إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وقليل ما هم. فأهل الحق قلة والذين يتمسكون بما كان عليه الرسول صلى الله عليه وسلم وأصحابه قلة الأقل من القليل فهذه نصيحاتي لك يا عبد الله نصيحاتي لنفسي ولك أن نسعى أن نكون من أهل منهاج النبوة الذين يتبعون سبيل أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى نصل إلى مرضات الله والتي فيها نعال أو ننر العون من الله على مكابدة هذه المشقة هذه الدنيا وأن نفوز بالنعيم الدائم في الاخره اللهم الله على محمد وعلى اله وصحبه وسلم اللهم اكبر الله اكبر لا اله الا الله ان محمد رسول الله ايها الرسل حي على الصلاه حي على الصلاه قد قام ما قد قام ما الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله محمود محمود تعالوا الصلي انت عشان ما متعب الله مستطيع محمود <تصفيق> ඔය යාම සරලයි فيلم. لو ما فيش مكان في الخلف فلا مكان في الخارج لا كلهم لا تتزاحموا لا, لا يزاحمون أنفسهم في الخلف نرد أن يخرج لو المكان ضيق في الخلف فيه مكان في الخارج الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مدك يوم الدين اياك نعبد واياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين انعمت عليهم وَالَّيْلِ إِذَا يَغْشَى وَالنَّهَارِ إِذَا تَجَلَّى وَالْقَمَرِ إِذَا تَلَاهَا وَالشَّمْسِ وَضُحَاهَا وَالْأَرْضِ وَبُطُونِهَا وَالْجِبَالِ وَالْكُبَرِ وَالسَّمَاءِ وَالسَّمَاءِ وَمَا بَنَاهَا وَالْأَرْضِ وَمَا طَحَاهَا وَنَفْسٍ وَمَا سَوَّاهَا فَأَلْهَمَهَا فِطْرَتَهَا وَتَقْوَاهَا قَدْ أَفْلَحَ مَنْ زَكَّاهَا وَقَدْ خَابَ مَنْ دَسَّاهَا كَذَّبَتْ قَوْمُ تُبَّعٍ إذن بعث أشقاها فقال لهم رسول الله ناقة الله وسقياها فكذبوه فعقروها فذمذم عليهم ربهم بذنبهم فسواها فلا يقاف عقباها الله أذرك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 سمع الله لمن الله الله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 الله أكبر وعليكم ورحمه الله السلام عليكم ورحمه الله استغفر <سلام> في السلام عليكم السلام عليكم الله فضلك الله سبحانك فقط يعني رجعوا في ما في ما عندي وقت والله هي والله يا اخي انا في كنت لازم لازم الله, الله لا يصحلك وبارك الله فيك شفتها عشان والله انا اخشى بس انا اخذها عندي واركنها لكن اتركنا انت تقدر نستقامه صلى عليك يا Thank you.